وصلك بالصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة. انما افاداه من ان مدلول الروايات الدالة على اعتبار اليسار هو نفس مدلول قاعده رفع الحرج يلاحظ عليه ان هناك تغايرا واضحا بين روايات اليسار وقاعدة نفي العسر لأن المقابل للعسر هو اليسر لليسار فإن اليسار ظاهر عرفان في السعى أي سعة الرزق ولذلك في معتبارتي عبد عبد الرحيم القصير هو القصير ولكن حنا حديث ثلاثة باب تسعة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل الآية يعني ولله على الناس في الجلبي معروف قال ذلك القوة في المال واليسار <تصفيق> فظاهر العاطف أن المراد من اليسار والسعه وليس المراد به عدم الحراج الملاحظه الرابعه قد استشهد على صحة الجامع بشواهد غير تاما أو غير تاما الشواهد الأول أنما دل على إجزاء حج العبد عن حجة الإسلام إذا أعتقى يوم الموقف دال على كفاية تحقق الشروط عند الموقف مما يعني عدم مدخلية استطاعه المسير في حجه الاسلام وهذا الشاهد مدفوع بانه لا ملازمه شرعا بين الاكتفاء في شرط الحرية بالحرية يوم الموقف وبين الاكتفاء في شرط اليسار المالي باليسار يوم الموقف واذا لم تكن بينهما ملازمه فلا مجال للاستشهاد وأما الشاهد الثاني فهو أن ما دل على أن الدين ليس مانعا من الاستطاعة فهو كاشف عن عدم اعتبار اليسار فإن من كان مدينا فليس بموسر وجواب ذلك أولا هذه النصوص منصرفة عن فرض كون الدين حالا بحيث يكون المكلف مطالبا بأدائه لأنها محفوفة بالارتكاز القطعي القائم على تقديم حق الناس على حق الله عند المزاحمه وبالتالي فلا منافات أصلا بين كون الشخص موسرا وكونه مدينة بدين مؤجل اذا فما دل على عدم مانعية الدين من حجة الاسلام لا يدل على عدم اعتبار اليسار وأما الشاهد الثالث فهو النصوص التي عللت وجوب الحج مرة واحدة بانه وضع على ادنى القوة مما يكشف عن كفاية الاستطاعة العقلية في ثبوت حجة الإسلام وجوابه أن النص الدال على هذا التعليل ضعيف السند وهو ما رواه الصدوق في العيون عن الفاضل عن الرضا عليه السلام اجتماله على المجاهيل مضافا الى ان التعليل وارد على سبيل الحكمة للعل كي يعتمد عليه في تحديد الموضوع واما الروايه المعتبره وهي روايه هشام بن سالم حديث واحد باب ثلاثه شنو خلاف الله لأن المقصود بالتعليل هو بيان مبرر للحكم تمام الأولاء المقصود من التعديل بيان مبرر للحكم يكفي في وضع المبرر بيان الحكمة لا حاجة إلى بيان الملاك الواقعي لهذا الحكم الحكمة ما معناها الحكمة يعني بيان ملاك من الملاكات الذي نظر إليه الشارع وأما الملاك الذي يدور مداره الحكم وجودا وعدما فالحكمة لا تتضمنه أو يذكر أحد الملاكات والحكم يراد تبريره لا أكثر فيذكر أحد الملاكة خب يذكر أحد الملاكات حينئذ كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون يعني الملاك الواقعي هو التقوى وأن هذا أحد الملاكات الملحوظة مثلا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا, قوما بجل أن تصيبوا قوما بجل هو ملاك حجية خبر الثقة وعدم حج لا أحد الملاكات التي يروعين وهكذا كثير من التعليلات الواردة على لسان الشارع سواء في القرآن أو السنة هي مجرد تبرير يعني أن الحكم ليس لغوان ويكفي في التبرير ذكر أحد الملاكات وأما الملاك الذي يدور مداره الحكم وجودا وعدما فلا يجب ذكره في مقام التبرير هذا نعم. مقام مقام مقام كيف لافعلا انه محسن. أقول بأنه ما لم تقم قرينه ما لم تقم قرينه على ان المولى في مقام بيان الملاك الذي يدور مداره الحكم وجودا وعدمان ما لم تقم قرينه على ذلك فلا ظهور في التعريف بانه لبيان العلل في في الوجوب لا أصل وجوب الحج لا وجوب مرة واحدة كلامنا في وجوب في التقييد بالمرة نحن كلامنا الآن في التقييد بالمرة لقد قد ماذا؟ المفروض أنه في قريمة سبب وجوبه لمرضة واحدة؟ لو كان الكلام في أصل وجوب الحاج كان يمكن يعني أن يأتي مثل هذا البيان أنه لبيان الحكم أما مع كونه قرر أنه سبب وجوب الحج مره واحدة أنه إنما وجب مره واحدة فوضعه على أدنى على أدنى, على أدنى أقول الحكم وجوب الحج كونه مرة واحدة هذا هم حكم لنا. نعم هذا الآن أنا قاعد أعلل هذا الحكم الثاني لماذا الشارع اكتفى بمرة واحدة الإمام يقول لأن الحجوب على أدنى القوة خب هذا هو الملاك التقييد بالمرة الواحدة أو أنه أحد الملاكات التي نظر إليها الشارع الأصل التعليل هو هذا أي هو لا مو هذا الكلام أنه الحكمة ما معناها الحكمة بيان أحد الملاكات الشارع عندما يجعل حكما نحن كونه أحد الملاك لا أنه هو الملاك الذي يدور مداره الحكم وجودا وعدما من أين من أين من أين الأصل في التعليل هو ذلك من أين الأصل من أين أخيرا التعليل هو معنى تبرير الحكم شوفوا الشارع له مقامات الشارع له مقامات تارة يكون الشارع في مقام بيان ملاك الحكم هذا نسميه علّة تارة يكون الشارع في مقام بيان تبرير الحكم أنا ما قاعد اتكلم عن ملاك الحكم أنا قاعد يتكلم أن الجعل ملغو. يعني قاعد أبرر الجعل بنحو يخرج عن اللغوية أحسنته فإذا كنت في مقام بيان تبرير الجعل بحيث يخرج عن اللغوية إذن يكفي فيه أن أذكر فائده أو ملاكا من ملاكاتي أنا لست في مقام البيان من جهة الأولى دعوة أن الشارع في مقام البيان من جهة الأولى يحتاج لها قرينته يكفي ذلك يكفينا في رد الاستدلال نفي الاول لما نحتاج نسبة الثاني المستدل يحتاج الى الاول من يرى ان النص والمستدل ما يقدر يستدل حتى يثبت لنا ان النص ورد على سبيل بيان العلم وهذا موطن الاستدلال نحن نقول لا ظهور للروايه في ذلك خلاص. الذى ولان وفأنا لا لا فرقا. هو في بيان التعليل. التعليل جامع مشترك بين المطلبين شيخنا التعليل جامع مشترك بين مقام بيان العلة وبين مقام التبرير كلمة التعليل تصلح لهذا وتصلح لهذا. ثم لو كان بيان الحكم ثم بيان بعض مبرراته أو بين مبرر بيّن, بين الحكم في الآية المباركة هو قاعد يعلّل ليش الآية المباركة اختصرت على المرة الواحدة قاعد يبرر هذا الحكم الموجود في القرآن القر القرآن مو هذه فما استيسر من الهدي القرآن هو ولله على الناس حج البيت وجعلها شاهدا على كلامه كما قال مين؟ هو هو كما قال فما استيسر من الهادي كما قال استيسر من الهالي. مو لله على الناس حج ال خاب بلى حيث قال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون اكثر من ذلك فغاية مفادها ان نوع المكلف مستطيع على اكثر من حجه وهذا مما يتنائم مع اشتراط اليسار المالي بمعنى ملكيه الزاد والراحليه فتلخص ان الصحيح اعتبار اليسار المالي في اصل مشروعية حجة الإسلام لا في الإلزام بها المسألة الجديدة الأخير جزاء حج العاب واحد <تصفيق> وهذا يحتاج إلى دليل يعني لأنه الشارع ما ذكر الحرية في أجزاء الاستطاعة ذكر أجزاء الاستطاعة صحيحا في بدنه مخلص رب له زاد وراح هنا يمكن أن يقول ما ذكر في تفسير الآية فهو متساوي في الدخل أما شرط الحرية مما لم يذكر في تفسير الآية ومما لم ومن لم يذكر في قيود الاستطاعة بل هو كشرط مستقل مثل شرط البلوغ مثلا مثل شرط البلوغ مثل شرط إذن الأب فحين إذن إذا لم يكن من أجزاء الاستطاعة فلا دليل على أن دخله في الحكم كدخل الاستطاعة المالية هذا. يا الله مو لازم ثاني. حذف كلمة أولي. إذا وجبنا إلى إجمال التفسير نقول أن شاق الاستطاعة ترف تفسيره وشاق الحرية. دخلهما واحد نحو دخلهما في اشتراط واحد هذا ما هنالك هذه الروايه فصلت فصلت معنى الاستطاعه اكثر ولا اقل واما الاستطاعه هذا العنوان الاخر نحو دخله واحد وبالتالي هذا المفصل بعد ذلك يكون بنفس الـ بنفس على وزارة غير يعني انتم تقولون بان الحر أن الاستطاعه متقومه بالحريه لا حتى هكذا نحو دخلها في التكليف واحد هي والحرية غاية فهناك بعد ذلك فصلت أدري من أين نستفيد هذا ما هو الدليل عليه أن الشراط بشراط الحج كلها على نحو واحد المفروض هناك شرط كشرط البلوغ لم يلتزم أحد بأن يكون بالغ من أن يطلع من بلدينا لأ نحو يكفي دخل. أن يكون بالغا ولو يوم الموقع بخلاف الاستطاعة يجب أن يكون من حين خروجي من بلده صحيحا في بدنه مخلا سربه هذه المتعية تعيق بذلك قل نحو دخالة الآن نحو الدخالة شيء واحد لا طب. وبالتالي هنا نفس الكلام على أيها هنا؟ إذا أتيتمونا بدليل لا بأس لكن لا دليل على ذلك يعني لو قال لكم شخص أنا أحتمل الآن احتمال احتمل الان احتمالا معتدا به ان شروط الحج تختلف بعضها يعتبر من اول الان بعضها يعتبر في يوم الموقف بعضها يعتبر في الاخير لو قلت هكذا كيف تقنعونني كيف تقيمون دليل على ان الشروط على نحو واحدين يشترط مثلا في صحة الصلاة دخول الوقت هذا شرط من أول الأمر بينما يشترط في صحة الصلاة مثلا بقاء القدرة إلى حين السلام وهذا شرط على نحو الشرط المتأخذ الشروط تختلف على أي أجهام دعوة الملازمة أن هذا الشرط يعني إذا كان هذا دخيل يوم الموقف إذا فذاك دخيل يوم الموقف هذا هو الذي يحتاج إلى دليل المسألة الجديدة بعد أن سلمنا أنه يعتبر في ثبوت حجة الإسلام ملكية الزاد والراحلات فهل تعتبر الراحله في فرض الحاجه اليها او مطلقان بحيث لو كان الشخص من اهل الطائف مثلا وكان قادرا على الماشق من الميقات الى مكه فهل يعتبر في حقه ملكية الراحلة وان لم يكن محتاجا اليها ام لا قد يقال بان الصحيح هو عدم اعتبار الراحله الا في فرض الحاجه وذلك مقتضى الجامع بين طائفتين من النصوص الطائفة الاولى ما دل على اعتبار الراحلة مطلقا ناحو معتبرة حشام ابن الحكام حديث سبعة باب ثمانية قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحل الطائفه الثانيه ما دل على كفاية القدرة البدنية وإن لم يكن له راحلات منها معتبرة ذريح المحاربي حديث واحد باب سبعة من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك عاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان أو سلطان يمنعه فليمت يهوديان او نصرانيان ظاهرها وان لم يكن له راحلا ومن هذه الطائفة رواية أبي بصير رحمكم الله هذا أنت تتجاوب مع الشيخ ومن جهه أنت. جربت الجواسيل لو من ها ما جربت ها حيخلص لنا اللي شافي يا ها ذلك حديث اثنين باب احد عشر قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس يظهر ان الايه فيها خبصه بين عامة والشيعة اكثر روايات تسأل شنو معنى الآية <تصفيق> قال الامام في جواب يخرج ويمشي <تصفيق> <تصفيق> ان لم يكن عنده يعني ان لم يكن عنده راحلا قاهر قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك يعني اصل المشي ما يقدر عليه ولو مبعضان قال يخدم القوم ويخرج معهم وقد وقع الكلام في سند هذه الرواية بلحاظ أن من رواتها علي بن أبي حمزة البطائنين والمستند في توثيقه عبارة الشيخ في العدى وليس كامل الزيارات أو تفسير القمي قالت العدة وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والواقفية فإن كان ما رواه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب العمل به اذا كان متحرجا في روايته موثوقا في امانته وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار نكر جماعات المقال وعلي بن أبي حمزة البطائلين. وظاهر كلامه الاخذ بروايته حتى بعد الوقت لانه متحرج في روايته وموثوق وموثوق وإن كان مخطئا في اعتقاده ولكن قد يقال بأنه معارض ياتي الكلام في بيان المعارض الله. هو يعني بعد الوقت؟ على أي حال لا معنى للتفصيل من يبني على وثاقته هذا من يبني على وثاقته اعتمادا على عبارة العدة عبارة العدة واضحة في أنه بعد الوقف يؤخذ بكلامه خوفه التفصيل صار ما إلى معنى إذا هو مستند الوثاق هذه العبارة عبارة تقول لك رواه بعد الوقت وروا قبل الوقت ما دام متحرجا في رواه تقول ما إلى رواية قبل الوقت هذا معنى الموضوع انتهى لا أنه يفصل في روايه يقال إن كانت روايته قبل الوقت فخنا بها وإن كان مستندكم هذه العبارة, العبارة مطلقة. حملون يعني من ناحية الصورة يحملون الروايات الموجودة. أدري هذا عشان. ليس تفصيلا في الوثاقة. أصل الصورة موثق يعني. كان موثق مطلقا لا لا. يعني حد حيث لو وجدنا له رواية بعد الوقت نأخذ بها. ولو إذا من تدل به نجينا للصورة بأنهم يقولون. أقول هذا ليس. خلص. شيخ سيدنا الآن إذا قال إذا أنتم بنيتم في. فالرجال على ان محمد ابن ابي عمر ثقه فقط ثم جيتوا شفتوا ما ماكو روايه لمحمد ابن ابي عمر اصلا هل يصح لكم ان تقولون بل يعمل بروايته اذا كانت موجوده هذا لا له بالرجال تحقيق الصغرى خارجا ما لا ربط علم الرجال الى روايات بعد الوقت او ما الى روايات بعد الوقت كلامنا في المطلب الرجالي ما هو مستندكم في توثيق علي بن أبي حمزة تقولوا مستندكم عبارة الشيخ عبارة الشيخ مطلقة بل ظاهرة في الاخذ بيجنو بعد الوقت التفصيل لا معنى تقولون خارجا ما إلى روايات بعد الوقت هذا مو مطلب رجال مو شغل الرجال انه إلى روايات خارجا بعد الوقت أو ما إلى روايات خارجا بعد الوقت ما دام ثقة مطلقان